ص ل ا ة القيام س اثابكم ل ل ه استموا استموا أ ك ر الله أ ب ر ا ل ح د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن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 ا م الأقصى الذي و س و ل ه لنريه النابلسي إنه كان سميعا ص ي ر ا ا إنه هو م ع ا ل ب ص ي ر و ت ي ن ا م و س ى ا ل ك ت ا ب لبني وجعلناه هدى إ س ر ا ئ ي ل أ ل ا تتخذوا م ن ه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 وعثنا ل ي ك م ع ب ا د ا ل ن ا أولي بأس ش د ي د فجاسوا خلال ى ا ر و ك ا ن و ع د ا م ع و ل ا ثم ر د ن ا ا لكم ل ك ر ة ع ل ي ه م م و أ د د ن ا ك م ب أ م و ا ل و ب ن ي ن و ج ع ل ن ا ك م أكثر ن ف ي ر ا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 عسى ربكم أ ن يرحمكم و إ ن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر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 أن ل ه م أجرا كبيرا و أ ن النابلسي ذ ي ل يؤمنون ا آ للعلوم ا الاسلاميه اسماء ن ل إ الله ا ل ن س ا ن ى وآيتين ف م ح و ن ا الليل وجعلنا آية و ج ع ل ن النابلسي آية ه ر م ص ر ة ت ت ب للعلوم ربكم و ت ا ل س ن ن ي و ا ل ح س ا ب و ك ل شيء ف ص ل ن ا ه ت ف ص ي ل اسماء وكل إ ن الله ا ي ع ل ن ه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 وكفى ََ بربك ََِّ بذنوب ُُِِ عباده َِِِ ق خبيرا ً بصيرا الله ًَِ الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 فتعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد ا ل آ خ ر ه وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا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 وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم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 خليدك م غ ل و ل ة إ ل ى ع ن ق ك و ل ا ب ل س ي للعلوم د م ا م ح س و ر ا ربك ي س ط ا ل ر ز ق ل م ن ي ش ا ء ويقدر إنه ك ا ن ب ب ع ا د ه خ ب ي ر ا بصيرا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ف ل انه يسرف في القتل إ كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغا شده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 و موسوعه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه اسماء الله ق و الحسنى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 موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ل أ ر ض و م الاسلاميه ي ب بحمده ح و ك ن ل تفقهون ت س ك ا ن ح ل ي م ا غ ف و ر ا وإذا ا قرأت ل ق ر آ ن ج ع ل ن ا بينك وبين ا ل ذ ي ن لا ى ب ا ل خ ر ة ح ج الهدى ب شركه دعويه م غير ربحيه ذات م ض أ و ن ا ر ت م ا ع ا نحن أ ع ل م بما يستمعون به إ ذ يستمعون إ ل ي ك و إ ذ هم نجوى إ ذ يقول الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اين كنا عظاما أئنا ل م ب ع و س و ل ق ا جديدا ق ل ن ا حجارة أو ح د ي د أو خ ل ق ا م م ا يكبر في صدوركم ف س ي ق و ل و ن م ن ي ع ا د ن ا قل ا ل ذ ي فطركم أ و ل مرة فسينغضون إ ل ي ك ر ح س ه م و و و ي ق ل ن م ت ى قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إ ن لبثتم إ ل ا قليلا الله, الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 قل لعبادي يقولوا التي هي احسن إ ن الشيطان ينزغ ب ي ن ه إ ن الشيطان كان للانسان ع ج و ا مبينا ربكم أ ع ل م بكم إ ن يشاء يرحمكم أ و إ ن يشاء يعذبكم وما أ ر س ل ن ا ك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زهورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين ويعلمون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته, ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او عذبوها عذابا شديدا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 ا ل شركه رب الهدى ش ر ك ا ل ع و ي ه غير ربحيه ذات ك م ض د و ن اجتماعي ن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 وكان الانسان كفورا افمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام انتم اني ف ي ت ا أخرى ف ي ر س ل ع ل ي ك م ق ا ص ي ف م ن ا ل ر ي ح ف ا ي ر س ل ع ل ي ك م ق ا ص ي ف م ن ا ل ر ي ح ف ي غ ر ق ك د ي ف ا ي و ر ي ق ك م ب م ا ك ف ب ت م ث م ل ا ت ج د و ل ك م ع ل ي ن ا بهي تبيع الله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 و كرمنا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن ن خلقنا تفضيلا يوم ندروا كل اناس بامهم إ م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 واذا لاتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذ ا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك, ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كانوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الله الله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 سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان الباطل ز ه وننزل ق ا و من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا قسارا واذا انعمنا على الانسان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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا ر ح م ة من ربك إ ن فضله كان عليك كبيرا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 م ن فأغرقناه الأرض و م ن م ع ه ج م ي ع النابلسي و ق من ع د ه ب ن ي إ ر ا ئ للعلوم ا الاسلاميه ر ب ك ر ف ا و ب ا ل ح ق ء الله ا ل ح ق ن ز ى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 ي م و ن للأذقان س ج د ا و ع ق و ل و ن س ب ح ا ن ر ب ن ا إ ل س ا للعلوم ا ل ل أ ذ ق ا ن ي ب ك و و ن ي ي ز ه ادع الله او ادعو الرحمن أ ي م ا تدعو فله ا ل أ س م ا ء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ و ل د ا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله, الله اكبر الله أ ك ب ر الحمد لله موسوعه ي ا ا ل ن ا ا ل س ي م صراط ل ي ن ن ع ل و م الاسلاميه ي ه م ل ل م أ س ش د ي د ا من ل ن ي ب ش ر ا ل م م ؤ ن ي ن ا ل ذ ي ن ي ع م ل و ن الاسلاميه ص ل ح ا ت أ حسنا ا م ن أ ف و ا ه م ي ق و ل إلا ل و ن كذبا ف ع ل ك ه النابلسي آثارهم و ه ذ ا ا ح د ي ث أ ف ا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما ز ن ة للعلوم ه ا ن ا ل ج ع ل و ن م ا ع ل ي ه ا ص ع ي د ا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 أ ظ ل م م ح م ن ا ف ت ر ى ع ن ا ل س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 ي ن شركه ل م ربكم من م ر ح ت ويهيئ الهدى شركه م س إذا ا طلعت ز عن م ذ ا دعويه غير ربحيه م ذات ا ل ش مضمون ا ل و ا ج و ت م ا ع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 أعلم بما فلينظر م أحدكم فبعثوا بورقكم هذه إ ى ا ل م د ة ف ل ي ن أ ي ه ا أ ز ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن ه م اني يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 و ل ب ث و ا في ك ه ف ه م ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ي ن و ا ز د د ا و ا ت س ع ق ل ا ل ل ه أ ع ل م ب م ا ل ب ث و ا له ل غيب ا س م ا ا ا و و ت ل أ أبصر به وأسمع ر ض به م ا ل ه م من د و ن ه ا س ت ي م ص ر ا ط الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير ا ل م غ ح ي ن ى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 م و ه و ك ا ن أ م ر ه ف ر ط ا و ق ل الحق م ن ر ب ك م فمن شاء ف ل ي ؤ م ن و م الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 يحلون فيها من أ س ا ب ر من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس واستبرقا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم ة ث و ا ب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا ل ر ج ل ي ن جعلنا ل أ ح د ه م ا جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك ما ل و و أ ع ز نفراه الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وهو ظ ا ل م ل ن ف س ه ق ا ل ما أ ظ ن أن أ تبيد ب د هذه ا وما أظن ا ل س ا قائمة ع ة و ل رددت إ ل ى ر ب ع ل أ د خيرا م ن ه الاسلاميه م ن ق ب له ص ح ب ه وهو ك ف ر ت ب ا ل ذ ي خ ل ق ك من ت ر ا ب ث م من نطفة ث م سواك ر ج ل ا لكنه الله ر ب ي و ل ا أشرك بربي أحدا بربي و ل و ل دخلت إذ ج ن ت ك قلت م ا شاء ا ل ل ه خيرا م ن جنتك و ي ر س ل ع ل ي ه النابلسي ح س ب من د ا ز ل ل ع أ و يصبح م ا ا غورا ف ل ن ت س ت ط ي ع ل ه ط ل ب ا وأحيط ب ث م ر ه فأصبح ف يقلب ك ي ه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 واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء ف ا خ ت ل ق به نبات الارض ف أ ص ب ح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وقد ج ت م و ن ا ك م ا خ ل ق ن ا ك م مرة أول ب ل زعمتم أن ل ن ج ع ل لكم م و ع د ا ووضع ا ل ك ت ا ب فترى ا ل م م مشفقين م ج ر ي ن ا ف ي ه موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه ن الجن ففسق أمر ربه ر أفتتخذونه و د ت أ و ل ي ا س م ن د ء الله الحسنى ك م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 وراى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله, الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 في هذا القرآن موسوعه النابلسي ن ء ج د ل ا و م الاسلاميه منع ا ن أن ي ؤ م س ت غ ف ر ر ب م إلا أن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 ومن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فأعرض عنها, فاعرض عنها ونسي ما قدمت يدا ه إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ه أ ن ي ف ق ه و هو في آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن تدعهم و إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا أ ب د ا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 اسم الله ا المستقيم الجزء الثاني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 بتأويل م ا لم ت س ت ط ع ع ل ي ه ص ب ر ا ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه س ي ل ل ا ل ح م ا ل ا س ل ا م ي ن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 ربك الأعلى الذي خلق ف س و ع و ا ل ذ ي قدر ف ه د ا و ا ل ذ ي أخرج ا ل م ر ع ى ف ج ع ل ه غ ث ا أ ح و ا س ن ق ر ك ف ل ا تنسى إ ل ا م ا ش ا ء الله إنه يعلم ا ل ج ه ر وما و يغفى ن ي س ر ك ا ل ي ن ى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 إن م و س و ف ي ا ل ص ح ف ا ل أ ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ل ه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 لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د الله, الله اكبر ل ل ه أ سمع الله لمن ح م د ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ت و ل ن ا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا ي ق ض ى عليك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا وذهاب همومنا وغموضنا اللهم ذكرنا منه ما ن س ي ن ا وعلمنا منه ما ج ه ل ن ا وارزقنا تلاوته آ ن ا الليل و أ ط ر ا ف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أ س ك ن ن ا به الظلل والبسنا به الحلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم انك عفو ك ر م تحب العفو ف ع ف عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من ا ل ن ع م ة تمامها ومن ا ل ع ا ف ي ة دوامها ومن ا ل ر ح م ة شمولها ومن ا ل ص ح ة حصولها ومن العيش أ ر غ د ه ومن العمر أ س ع د ه ومن ا ل إ ح س ا ن أ ت م ه ومن ا ل إ ن ع ا م أ ع م ه يا رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م س ي ل ف ع ن ا كيد ا ل ك ا ئ د وحقد ي ن ا ل ح ا ق د ي ن و م ك الماكرين ر و ح س د الحاسدين و ع ي ن ا ل ع ا ن ي ن وسحر ا ل س ا يا ح ر ر ي ن ب ا ل ع ا ل م ي ن ا للعلوم ه م أ ز ا إ س ل ا ل م س ل م ي ن وأذل ا ل ل ش ر ك و ا م ش ر ك ي ن و د م ر أ ع د ا ء الله د ي ن و ا ج ع ذ ا ا ل ب ل د آمنا مطمئنا و س ا بلاد ا ئ ر ل ل م م س ي ن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 أ ن ت كما أ ث ن ي ت ع ل ى نفسك وصل ّ اللهم وسلم ّ وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً